فَمَا كانَ دعوىهُم إِذْ جَ أَهُم بَأْسُن إِللاا أَ أن قولُ إ كَُّ ظَالِمين فَل نَسْأل الذيذينَ أُرْرسِلَ إلَيْهِم وَلَ نَسْألَمُررسَلين فَلَنَقُصوَّ عَلَيهِم بِعْمِ وَمَا كَُّا غائِبين وَالوَلْنُ فَمَهُ سَقُلَتْ مَواازينهُ فَأولائِكَهُُمُفِْحون وَمننْ خَفََّتْ مَواازينهُ فَأْل إِكَ الذي نَخُصِْرُوا أَه فُسَهُم بِمَا كانَوا بآياتنَا يَظْلمُون وَلا قدَ مَكَمَّ كُمْ فِي الأررضِ وَجَعللمَا لَكُمْ فِيهاَا مَايش قللَما تَشْكْرُون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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج, فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بَيْنِ أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤما مجحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوئاتهما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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ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 إِا جَعلن الشَّيطينَ أََْا أَلَِّ بِينَ لا يُؤْمِنون وَإِذاَا فَعلوا فَاحِشَةَ قالوا وَجدَدنَا عَلَيْهَا أَبَ أَناَا وَلَّهُ أَمَرَ نَابِهَا قُلْ إِ اللهَّه لا يَأمررُ بِالْفَحْش أَتَقولُونَ علىى اللَّهِ مَا لاَا تَعون قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِثِّ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحتبون أنهم مهتدون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 كَذَلِكَ نُفَصصلِلُ الْآياتاتِ لِقَوْم علمون قُلْ إِماَا حَومَ رَبِّي الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَماَا بَطَنَ وَالْإِسمَ والالْبَغْيَ بِغَيْيرِ الْ الحَقّ وَأَ تُشِْكُ وَأَن تُشْرِكُ بِلههِ مَا لَمْ يَُزّل بهِ صُلطان وَأَ تَقولوا علىى اللهَّهِ مَا ل تَعلمُون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 يَنَا لهُمْ نَصيبُهُم مِنَكِتابَِ حتىَ إذَا جَأَتهُم رُسُلُونَا ييتَوفَّوونَهُمْ قالوا عين مَا كُتُم تَدَعونَ مِنْ دونُِ الله قالوا َلُ عَ وَشَهِلُوا عَ أَفُسِهِمْ أَهُ كَوا كَافِرين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 ق لِكُلّهُ بِعْفُ وَلَِ لا تَعون وَقَالَتْأُ لهُم لِأخْرىَهُم فَمَا كانََ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فضَل فَذُوقُعَذاَبَ بِمَا كُ تُمْ تَكْسِبُون إِ الذيينَ كَذذَّبُوا بآياتنَا وَاسْتَكببرروا عَنْهَا لا تُفَتحُ لَهُمْ أَبَوابُتَّمَا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 وََّذِينَ آمَن وَعملِلُوا الصَّالِحَاتِ ل نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا ُسْقهَا وَُلائِكَ أُصْحَابُ الْ الجََّتِهُم فِيهَا خَالدُون وَلَزَعْنَ مَا فِي صُدُورهِم مِنْ غِلٍّ تَجرِْيمِ تَحتِْهِمُ الْأَنْهَا رُوقالَاُ الْ الحَمْدُ للِلههِ الذي هَدَناَا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 فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَتِ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَوَاهُ عِجْوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُم حِجَابٌ وَعَلَى الْأَآفَارِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وَهُمْ يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجمة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجمة أن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 وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يَوْمَ يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِن رَّدَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 وَبللِغُكُمْ ررساتِ رَبّ وأأَو صَحُلَكْ عالَ منِنَ اللهَّهِ مَا لا تَعلون أَجبِبَةُمْ أَ جَاءكُمْ ذِكْرُم مِ رَبِّكُمْ على رَجُل منِكُم لذِرَكُم لذِرَكُم وَلتَتَّقُوا وَلا عَُ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 قالوا أجتناَا لِنَعبُدَ اللهَّه وَوحدَهُ وَنَذَرَّمَا كانَ يَعْبُدُ بَ أُنَا فَأْتِنا بِمَا تَعدناَا فأتِنا بماَا تَعيدناَا إنِ كُْتَمِنَ الصادقين ق قَدَ وَق عَلَكُمْ م رَبِّكُمْ رجَسُ وَغبَبَك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 فَتَوَلَّ عَنْهُم وَقَاَا يَقومُْمِلَ قدَدأَب بَلَغْتُكُمْ رِرسَلَةَ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَ كِلَّ تُحبُّونَ النا صِفِين وَلُوب إذ قالَا لِقومِهِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا تَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالمالمين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 أَوْفُ الْ الكَلَ وَْمزانَان وَل تَبَخَصُ سَأَشيا أَهُمْ وَلَا تَبَخَت سَأشي أَهُمْ وَلا تُفْسِدوا فيِي الأررضِ بعدَ إِصْلَافِهَا ذَلِكُمْ خَيْرُ للَكُم إنِن كُنتُم مؤمِنين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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقالَالَ يَاقومِْلَ قَدَاءبَ لَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبّ وَنَا صَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَ عَى قَوْمٍِ كَافِرين وَمَا أَْرسَلْناَا فيِي قَرِْيَةٍ مِنَّ بِيين إِللاا أَخَذْنَ أَهْلَهَا إِلَّا أَخَذْنَ أَهْلهاَا بِالْبَأْسَ إِبَّّ إلَ عَهُم ثم بدلنا ما كانت السيئه الحسنه حتى عفو وقالوا وقالوا قد مس ابا الضراء والضراء فاخذناهم فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فجعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين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 لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما كان انتقم منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا رَبنَا أفرِق عَلَيْنَا صَبَرَ وَتَوَكفَّنَا مُسلِْمِين وَقَالَ الْ المَلَؤُ مِنْ قَوْمِ فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فِي الْعَْونَ أَتَذَرُمُسَقَوْمَهُ لُفْتِدُوا فيِي الْ الأررضِ وَيَذَرَكَ وَآالِهَتَك قالَا سَنُ قَدّلُ أَبَنَا أَهُمْ وَنَسَْحين س أَهُم وَإَِّ فَووقَهُم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 يقَدّلونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسْحيونَ نِساءكُمْ وَيَسَْحيونَ نِساءكُم فِي ذَِكُم بَلَا أُمِّ رَبِّكُمْ عظم وَعددَنَا مُسَثَثينَ لَلَ تَو وَتْمَمنهَا بِعَشْر فَتََّ مِ رَبِّهِ أَربَعينَ ليلى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ادني انظر اليك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 ألم يروا أنه لا يكلمهم وَلَا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سُقِطَ في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا رَبُّنَا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَنُو عِزٍّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي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 يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَذَائِفَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي كانت عليهم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 لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون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 فَبَدَّ الذينَ الظلَموا مِنْهُ قولَظائرَ الذي قِيلَ لَهمم فَأَرسَلْناَا عَلَْهِمْ رِجَزَم مِنَ السَّم إِ بِماَا كانهُ يَظْلمونون وَسألهُم عن القَرَة التي كََت حاضِرَة الْ البحرِ إذ يعْدُونَ فيِي السَّبَةِ إذْ تَأتيهمِمْحييتَانهُ إذْ تَأتيهممْحييتَانُهُم يَوْمَ سَبَتِهممْ شرعُ وَيَوْمَ لاَا يَثْتُونَ لا تَأتيهم كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَـعِذُونَّ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ ۚ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يَوْمِ القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم فِي الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وَبلَونَاهُ بالِحَسَناتِ وَستئاتِ عَمْ يَرجعون فَخَلَفَ مِ بعدهممْ خلَفُ وَرثُ الْ الكِتابَ يأخذُ نَعرضَ هذا الأدَن وَيقولونَ سصَرُ لناَا وَإِني يأتهممْ عرَضُم مثلهُ يَأخذُ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 قالوا بَلَا شَهِدْنَا أَنْتَ قُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ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 مَْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُومُهْتَدِي وَمَيْ يُبْلِ الْفَأُولائِكَهُم الْخَاسِرون وَلَ قدذَ رَأْن لِجَهَنَّ مَ كَثٌ مِنَ الجِّ وَْإِس لَم قُلُوبُ ال لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُون الل يُبَصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَانوا الل يَثْنَعون بِهَا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 فَلَمَّ آتَهَُا صَالِحًا جَعَلى لَهُ شُرَكَ أَفِي مَا آتَهُمَا فَتَعَلَ اللهَّهُ عََّا يُشْركُون أَ مَا لا يَخْلُقوا شيءَيْئأَ وَهُم يُخْلَقُون وَلَا يَتطعونَ لَم نَفْصْرَعون وَلَا أَ فُتَهُم وَإِن تَدعَعهُمْ إلىىهدَ ل يَتَّبعُكُمْ سَوه أُنْ عَلَكُمْ أَدَعتُمُهُم أَمْأَن تُمْ صَامِتُ إِ الذيينَ تَدعَعونَ مِن دُون اللَّهِ ععبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدعَعهُمْ فَالْيَسْتَجبُ لكم فَدَعهُمْ فَلْيَستَجبُ لكْ إن كُ تُمْ أَلَهُمُ الْأَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أيدي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ نَكِيدُونِ فَلَا تُغْنُوا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 وَإذا قُرِئ الْقُرآنُ فَسَْمعُوللَهُ وَأَاصِتُ عََّكُمْ تُرْرحَمون وَذكُر ررببَّكَ في نَفتْتِكَ تَبرُّ عَ وَخيفََ وَدُونَ الجَهدِ مِنَ القَوْلِ بالِالغُدُ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُم مِنَ اللافِلين إِ الذيينَ عِن دَ رَبّك لا يستتَك